شيعان الرفضه بس موال المرتضى شيعان الرفضه بس موال المرتضى شيعان الرفضه بس موال المرتضى الهجر ذكرى علي الهجر ذكرى وتمنى نظرها شفت الحضره شفت الحضره يبي شي يا علي علي جوهر العسما جوهر العسما بالعرجسما بالعرجسما نصحنا بسمه نصحنا بسمه خدنا الرحمه خدنا الرحمان يا علي يا علي يا علي ويا الدنيا نشاد باقي مخلد اللي اتحموا اي ya ali ya ishad taqi mukhallak ali ya ali ya ali يا علي يا علي صحنا وهتفنا علي صحنا وهتفنا علي دخر نفسنا علي دخر نفسنا علي اعترفنا علي اعترفنا حبك علمنا صحنا وهتفنا Ya alayh